يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احدن بدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا ياتني اولو الفضل منكم والسعه ان وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات نعينوا في الدنيا ولا آخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخصوص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 يحفظ نفر بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أوابهن أواباء بعولتهن أو بنائهن أو, أو, ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت يمانهن أو التابعين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 نجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت تيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغائين ردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا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 يوم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كصراب بقيعة يحسبوا الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر النجي يغشاه موج من فوق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 و الله خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا فَ مِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَّقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ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 بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم ان تاكلوا جميعا وشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم لا لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين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 ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين كتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يكن الطعام ويمشي في نسواق لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون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 جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبّرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أونا ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرة يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورة وقد إلى ما عملوا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 رمحجورا وهو الذي خلق من الماء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 خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن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 قَوْمٌ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ نَذَامًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طس تلك آيات الكتاب المبين لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إن شأن نزل عليهم من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 زعيده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يا توك بكل سحر عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلم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 قال أهاتم له قبل أنا ذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبانكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا مقلبون إنا نطمع إن نطمع أيه يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إل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 إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم وأزلفنا ثم لآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا لآخرين إن في ذلك نآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأي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 يحيي ويميت واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني لسانا صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم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 أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك نآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هودن لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريعناية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطش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 وَإِنَّ ربك لهو الْعَزِيزُ الرحيم كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قال لهم أَخُوهُمْ صَالِحٌ لَّا تتقون إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فاتقوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُتْرَكُونَ فيما هاهنا آمنين فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هضيم أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية ان كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما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 رسولنا امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلت الاولين قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظله إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك نآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح لمين على قلبك لتكون من المنزرين بلسان عربي مبين وإن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 وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك ايات القران وكتاب مبين هدى وبشران المؤمنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم الاخسرون وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم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 فأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتن في أمر ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون. قالوا نحن قلوقوة وألو بأس شديد ولم رئيك فانظري ماذا تمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعز أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهديت فناضرة بما يرجع المرسلون فلما جاء اسليمان قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون قال يا ايها الملاؤ انكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان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 شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطنذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أهنكم لتاتون الرياضة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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أهلاهم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أهلاهم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرسقه وَمِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَيْنَ هُمْ عَنَ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إلا اللَّهُ وَمَا بَلِ مِنْهَا الَّذِينَ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 من مَن يُكَذِّبُ بآياتنا فهم يوزعون حتى حَتَّى إِذَا جاءوا قال قَالُوا أَكَذَّبْتُم بآياتي ولم وَلَمْ بها بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كنتم تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ويوم ينفخ في الصور فَزَعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّنَا تَحْدِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خير منها وهم من فزع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 ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستسرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما اراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من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 من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت ان أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخفن من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي لمين قال اني اريد أن انكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك وما أريد أنا شق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى لجل وصار باهله انس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كتو إني انست نارا لعني يآتيكم منها بخبر او جذوه من النار لعلكم تسطلون فلما أتها نودي من شاطئ الواد ليمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا القعصاك فلما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 وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لا من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا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 بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلمن ما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله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 ما غوينا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 من الليل سرمدن إلى يوم القيامة من إلهٍ غير الله يا بضياء أ تسمعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار رسمدن إلى يوم القيامة من إلهٍ غير الله يا بليل تسكنون فيه أ تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم ينادين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 يصدنك عن آيات الله بعدئذ إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين فامن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره من الصالحين ولوط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 اهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينه لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم لآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم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 للمؤمنين أتلو ما أُوحى إليك من الكتاب وأقِم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون